إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهؤون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ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 ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى أين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوحين من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تَفِرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُنَّ ذِي مبين وَلَا تَجْعَلُمَ عَلَى اللَّهِ إلَهًا أَخْرَ إِنِّي لَكُم مِنْهُنَّ ذِي رُمْبِيلَ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن الرَّسُولِ إلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَبُ بِه بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بمنوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعودون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا يومهم الذي يوعدون